معايا والله يا خالد خلاص خلاص <تصفيق> <في تصفيق> <أبسؤال> بتاعتها وكفاءه التاثير بتاعتها على حسب <تكفيق> الاورجين وعلى حسب اللي هو السبكترا والقصة بتاعت الاورجين وعلى حسب الميكانيزم في اكشن وقسمنا انه في عندي 4 كانازمز بنشتغل يعني هي السمبول لان الريبليز السمبول سمبريتشين بالاكزامبلز الادويه هيت في قلنا في, البيتا النهاردة في, في, بي في عن بي تتركب انتي بيس ده في عندي الباكومايسي وفي عندي الباستروس بس بعد بعض استخدمت بعد عن البي تتركب ازاي اشتغل قص السبتورز بعد كده اتكلمنا قلنا في فيست وفي زد معايا المجموعات هي ايه نفس راس ده وبعد كده اتكلمنا اكزامبلز للهيت زي مين هو في الأول وبعدين في إس و على ال جهاش شعب شاب من ستة كرامينز من حاجات في هندسة في إس وبعدين برضو نزلين لما أبى الجديد طالعة في إس بعد كده الأدوية اللي هندت ال دن إيه و الأدوية اللي ال دن إيه جهاها الأدوية اللي ال دن ممكن واقف ال دن إيه صح و ال دن على أساس إنه اللي هي مركبات الصفر مع الكلاينوسيدين فاكر ده نقدر نعمله هو فرصه فرصه وقلنا ان ده دول انت عارف كومباينيشن دلوقتي فمومكس مع ترايمسوبريم كومباينيشن اسمه كوترايموجازو مهم جدا ده كوترايموجازو بخر الدوا ده مع ده ايش الفكرة? ان ده البكتيريا خطوتين. ده يشتغل من هنا ومن هنا عشان اوقف الريزيستنس بتاع البكتيريا وبالتالي الافيكاسي او المفعول يزيد يعني والسبكترام يزيد يعني اللي تيجا عبارة عن سينرجيزم فكل سينرجيزم واحد زي لا يساوي اثنين منما هو اكبر من ف يعني اللي عاوز لك ان ما كم مع بعض افضل لو انت بدي تضل الدوز بتاعي واحدين فهينها يا مفهوم؟ مفهوم؟ فهذا الجزء ده هشرحه الوقت بسم الله الرحمن الرحمن وبيتناسخ ال-M-R-N-A وده بيدي المورتي عن طريق ال f s وال f هنا عشان يدي المورتي فدي شرحناه موقف 50 إيه 50. في f موقف ال السؤال عادي موقف ال-P-N فقلنا عندنا دريقتين يا إما وقف التصنيع صح؟ يا إما وقف ال صح؟ الخاليه اللي بكتبيها عشان تتكسر مش ال <جزء> دي لازم برده يتكسر الشريط ادي 2 من 2 اللي دي بتبقى عكسه فاذا عشان اوقف الكلام ده قلنا اول حاجه اللي هو شرحناه اوقف الدي ان اللي شرحتها بتاعت الصفره مايل صح صح بالصح طب في طريقة تانية ايوه في طريقة تانية كيف تدي ان يحصل له يجيب يبقى تاني طريقه في المريض في المريض اه اللي من جيو ال ال يبقى دي صح يبقى تاني لو انا عاوز اخلق الدي ان عاوز اعمله ابلكيشن لازم ابلكيشن يبقى الشريط ده بس في الوان أعمل منه شريط، صح؟ والشريط ده أعمل منه شريط. بعد كده شريط وهكذا. كيف, كيف, كيف يتم ذلك؟ يبقى الشريط ده منه شريط اللي هو بسموه دي إن إيه سينسيتيس إنزاي. زين للدي بسموه دي إن هو هو. معايا؟ كبي على قوله. تخ تخ أعمل منه شريط آخر. بس دي إن إيه عبارة عن ملفوف. دي إن إيه عبارة ايه؟ سوبر كويل يا جماعه مركزين معايا كده هنا الدي ان ايه ماله سوبر كويل فالانزايم اللي عاوز يعمل كوبي من الشريط ده ويعمل كوبي من الشريط ده لازم الشريطين يكون ملهم مفتوكين ولا سوبر كويل مفتوكين يبقى محتاج مساعد في الاول محتاج ايه يفك مين العقد دي اقربها لكم انا يعني صح؟ صحيح؟ أمين؟ صح؟ أقربها لكم إن, إن شاء الله نأمل كلك يعني إن شاء الله كلنا عم طفنا بالكعدة أكيد يعني الحمد لله فضل الله صح كلا؟ أكيد وأكيد كلنا مرنا في أوقات فيها زحام. صح؟ وأكيد مننا شفنا في يوم من الأيام واحد أجنبي هام وواحد محلي هام طوافه غير طوافه صح؟ المحل الهام او الاجناب الهام بيبقى قدامه ناس كل الطريق صح؟ صح علينا اهو ده الكلام عنه فك الطريق يبقى في انزيم مهم جدا جدا انه يفك مين؟ السيبر كويلين يفك مين؟ السيبر كويلين اسم الانزيم ده ايه ولا اجاوب اخده لك؟ دي الكيس؟ لا دي الكيس؟ ترازميس؟ لا, لا. حدك معانا معنا دكتور في الاخر خالص؟ انت معانا؟ اخر واحد انت معانا بجد بتحضر معانا يعني ولا اول مره بامانه طيب ها ها مين اللي جاهز ما حاجة في المايكرو الله عظيم ما فيش دعان أنا بكلمك، فهذي فهذي معايا، الدية إن هي سبر كويلي، الدية إن هي سبر كويلي، أنا عاوز أعمل ضبط من ديه وضبط من ديه، ده زيم، ما أقوله لازم، إنما لازم أفك السبر كويلي ده لازم أفكه في الأول، جاي ريس إنزين أو توب وإيزو ريس إنزين، بخدتش ده؟ اسمه الـ واي غير الـ وايت ابو سمو طوبو ايزومر مع انه مثلا ده, ده شبه بس يعني لحد ما عايز اقربها يبقى مين هو الجايريز ايزومر الـ واي اللي بفك مين اللي بفك الفحال ودورهم اهم ازاي سبحان الله اكتبوا عايز ايمورييز او البكتيريا غير اللي عندنا بتاع كان البكتيريا لو عملت لهذا الانزيم، في الدي ان ايه في ليه خطر خلي بالك اللي, اللي لعب في الدي ان ممكن لعب في صح اللي لعب في ليه؟ <تصفيق> سبحان الله هو كما كم واحد يا ابني أربع. في الإنسان هم أربعة في الذك ال... تبارك الله سبحانه و في الذك فريهم أربعة خلي بالك هو في الإنسان كوحدة وعملين فوق تلتميت ألف جين وما أوتيته من العلم إلا قليلة يعني الغرب دلوقتي الجينات بتاعة الإنسان عندك أربعة حبات من السبح أربعة ألوان من السبح تعمل عملتي منها تلتميت ألف سبع تعرف تعملها؟ هذا بديل توافق لا يمكن. ما هذه الآية التحدي؟ لأن ليس هناك رسول بعد الله بعض بعض الحبيب الصفا صل الله عليه وسلم. فبالتالي لابد يكون على الإنسان شهيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفوسهم حتى تبينه. رحمة الله. السين تفيد الاستمرارية إذا أن تقوم الساعة ويرسل الله الأرض ومن عليها. الانسان هو لا اشغال على نفسه انت اللي الرسول رسول وعاوز نبي يو انديرستاند فاللعبه دي ان ايه مش سهله اللي يقدر يلعب في الدي ان ايه بتاع البكتيريا هيلعب في الدي ان ايه بتاع مين تستمرك بسرعه كده فاذا نلعب في بالانزايم لانه مش موجود مين في الارسهال الاستال كاربيدان بص بص وفي نفس الوقت وقفت صح صح ده منبهر كلكم عليها خطيره جدا لحكا تبقى على قصة الراديو بتعلينا مجموعة ديه هتشوفوها الصبح اللي هي of the loans The floor of the loans The broad spectrum بدلت تشتغل ضد النجايف والبصدف والأوروبك والأوروبك والأوروبك والإنترسيلو ده حاجة ملاش حاجة عمها الوحيد لا تعطف الأم الحامل والأم المرضى والأطفال حتى عمر 18 عام لو أنترس تعمل؟ لا لا خلاص يبقى عزدة كيف نوقف الدين ايه؟ ياما نوقف في المواد اللي بتصنع ليه ياما نوقف في الجايريز اللي هو لفوق من الصبر كويلين فنفلي نفي إثبات مداما أنا نوقفته يبقى دينية تليته في ايه تليته على الامبليكيشن يبقى <تصفيق> <تصنيع> كده <الـ> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وقفنا دي انين كم طريقات? ايه هما? صح? عملتي الهريشة الجانريز ده الفرور كلهم. او وقفت الموكونات ده السلفولامايت اسبعى الترايمي سبريم. وصلت. أو أو اوقف في الروتين. الاول صح كده? البلدنا في فوق. فهم من اين? قلنا نوقف الخمسين او نوقف التلاتين. او الاتنين سوا عشان خطر كنت فاضل معايا ممكن أقف مين تصنيع تصنيع الار ان ايه اسمه ار ان ايه بوليميراز 2 انزيم مخلق للار فلو قدرت توقف هذا الانزيم في البكتيريا فهوقف تخليق الار ان ايه واذا وقفت تخليق الار ان ايه معناها ليس هناك أي بروتين معناها البكتيريا ستوقفها واضح ده ده دواء اسمه الفاميسين بيعمل وانا بيستخدر في تي بيو حاجات كثيرة وصدت؟ خلاص؟ يبقى ده الجزء الاي الميكانازي اخر حاجة اتكلمت عنها المرة الفاتحة اللي هي عبارة عن البكتيريا انتو خدتوها كيف البكتيريا بتقاوم من الانتباريوتين؟ اول حاجة ممكن تطلع للنزيمات تكسر الانتباريوتين، صح؟ وديني مثال ان البكتيريا ممكن تطلع به بي تلكتابيس انزايم بيكسر بتلكتابيس، صح؟ كلا لا؟ المثال الثاني ممكن تغير له مكان الارتباط والله اذا بتغير مكان الارتباط بتاعته الى اتاحب الـ 50S تغير له مكان الارتباط الى اتاحب 30S تغير له مكان الارتباط الاحتمال التالت ممكن تمنع دخوله خالص اللي عشتغلي على 50S و 30S والـ الـ الـ لازم يختلق و infinity مين من جوا خاص ممكن تمنع دخوله خالص أو ممكن تعمل حاجة كارية بعد ما اخش تمسك المواحي اعمل افارغ طلع هاي البراد <تعلم> الخليه فاهمين علي بص يبقى دي جنرال ميكانيزم صفات البكتيريا ريزيستنس خلاص لحد كده ودي مشكله كبيره جدا ما اسباب انتشار البكتيريا ريزيستنس ما سهله بس مهم ممكن. في الامتحانات ما اسباب انتشار البكتيريا ريزيستنس اهم سبب هو الميس يوز سوء استخدام المضاد الحيوي إلا عنده فايرال انفيكشن ياخد مضاد حيوي لاندي شوية زوكاة اخبرو الحاوي فبالتالي يبدو فرصة لدكتيرك تتعرف على كل انواع مين؟ <تسألني> فبالتالي الساحل جيدة بتعملنا ايه؟ الحاجة تفهمين معايا؟ ده كان محاضرة فاتت، عامة... في جزء عمل الجزء المكارين بقصنا شرحناها ايه؟ الجزء ده اللي برضو هي هي شرحناه، الجزء ده خدته فيه عمل تصدق مع عصرها بقيت مباشرة ازاي تعمل ايه؟ <متكتش> <متكتش> فكر الله ولا؟ ده ورد قوامه ها؟ نعم، بس ما كان موجود؟ ها؟ ما ما في نفس نفس بس نقيس، هذا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا النقطة الأولى معايا اللي أنتوا قلتوه صحيح مائة في المائة وده اللي بتتبع بنسبة 80% حضرتك بدي لك العينة هتشوفه كأنه في مستشفيات إن شاء الله ويجيلك ريبورت أو جيلك كده والله حشاكين ده عنده بكتيريا إفجشة يجلك عين الدم عين تصبغته معزك الله عين وتفرج عينه عين يرد اليوم جبتك العينة أول حالة حضرتك أنت عندك A-B-C ألف B بتعمل كالتشور ودفرانشيشن يعني بتحدد كالتشور بتحدد هل هي جرام بوستر, جرام بوستر بتعمل دفرانشيشن هاتين دفرانشيشن باللي هو باوكين كالتس كوكولزنجة كوكولزنجة كوكولزنجة العافين كلام ده كل انتون عارفين الحارفين؟ خلاص؟ أنا ما... لا لازلت العافين يعني مفيش حال يعني في حضرتك إن كنت شخصت البكتيري قدام والله البكتيريا الموجودة عنده قدامي عبارة عن النوع الفلاني المطلوب منك يا دكتور مش بس انك تتشخص حتى حتى لو الطبيب التجوشي هو احنا نشخص المرض وخلاص سلامه عليكم ولا محتاجين علاج العلاج هنا لمبنى على كمتا اوتوماتيك بعد ما انت عملت زرعة مزرعة وحددت النوع بتروح واخدها وتزرعها تاني بس عشان تحدد مين؟ <تصفيق> الالاج <تصفيق> Impossible. إنت هتجاوب دلوقتي هتجاوب بعد ما انتهى الكورس ده هنا مش زي ما قلت لكم مش هنرمي حبّة للحمام مش هتطلّر عشان تك تك تك تاك تاك تاك الفرن بقى ورمي يتبال الطبع وخلاص وليطلع يطلع يطلع زي كده لابد انت توقف مع نفسك انت غير التكنيشن التكنيشن أسطر منك في الإيد التكنيشن أسطر منك في الإيد لكن انت علمك هو ايه أقوى فحالك انت بتوقف مع نفسك شوية هتجوب عليه إن شاء الله في فا... الكورس ده هل دي المريض البريجنال بتبقى تستبعد كذا وكذا وكذا هل ده طفل استبعد كذا وكذا هل مش عارف ايه استبعد تلاقي نفسك اوتوماتيك انت مستبعد لك حاجة هي عشرين 30 1 من واحده كده واحده, واحدة. واحدة. فا... لا يا امال لا شطهين ان شاء الله هشوف يعني ما نزلت يبقى انت ايه عشان؟ يو اندرستان زراعه تروح زارع وكلشر هيطلع معاك ده على طول انت مغمض مين افضل كبير اه اه اتنين دول صح كبير لا اه مش محتاجة معايا ايه زال دولة اكتب خلي بالك الانكتور قوعة تكتب اتنين بس ليش المصيبة انت صحيح مية في لكن ممكن المريض يكون عنده حساسية لتنين دول ومسا <تصفيق> ايه سامني فحضرتك انت تروح باعد تكتب اتنين دولة زوم تديها بلاس ده ما تدخل مشكلة برضو ده مثلا فور بلاس ده زي بلاس ده سري ده تو بلاس يبقى تبعتهم الترتيب أحيانا التو بلاس هو اللي يستخدم مش ظروف المريض هي الحجة ده اللي يستخدم مدة تمام تماما تمانين لكن هناك امراض يتطلب تشخيص زيادة انفكشنز للأماكن الحساسة واحد عنده انفكشن في البروستيت <تصفيق> او في السيمنال فيزلز <تصفيق> هنا يا دكتور ده لا يكفي لابد اننا نعرف في ال... في الارجا اللي بتكلم عنا لي <القص في> اللهم <الأرجل بكلمة> صلصاني اللي بتكافل محمد معدل الإمداد الدموي ضعيف جداً جداً جداً إيش بعدين؟ معدل الإمداد الدموي ضعيف جداً فلا بد أعرف أقل كمية من الدواء توصل وتكون فعالة. عيّن لو أنا بتكلم على طلب وسبمية مش كلام من ده ده كافي واحد إذا إحنا عملناه لكن جاية لك عينة واحد عنده بروستاتيت. ده ده هو الستات اقلتها في السيمينار ده كاماكن اللي مداد الدم وبتاعها فيري فيري بور يعني معدل وصول الدواء بيكون قليل ولا مش بقليل جدا فهمت ولا لا فلو اختار دواء عندما يوصل بكميه قليله جدا يكون فعال فاهم معايا ولا لا المفروض تجابوها دي بعاد عن اي اسمها الام اي سي Inhibitory minimal inhibitory concentration minimal concentration بمعنى ايه <تصفيق> اقل تركيز من الدواء يدي مفروض. ده انت حضرتك ليه عالي حضرتك ليه انما هترجع تعمل كست ده بالمينيمال عارف زي البسطره ما كله فقال لي ان ارجع انت بايتك اللي هو قال التركيز منه بنتي هو اللي اختره في الحالة دي ففهم معايا ليه لانه انا عارف انه مريض الطريق من هذه المريض بيبقى كميه الدواء اللي هتحط الجرعه تبقى ايه بس هتبقى فعاله فاهم معايا ولا لا لا ممكن ساعتها يطلع ده ما يطلعش ده اللي انت مين ممكن يطلع ده فاهم معايا يبقى كانت الام اي سي المينيمال لا <تصفيق> <كما> تخطو <تصفيق> <صح الله حسن تصفيق> حاجة ولا شيخ شباباك ما كان في الهاتف ما كان في الهاتف وما نتلبه مختبارات مبنى على يا ابن كان المصح يعني كان المختبارات مبنى على ايه فتا اسم قرميلي ملك فهمينها؟ كم واحد فاهمين؟ كم واحد مش فاهمها؟ بالزبط. جزاك الله إنت محترم والله واسأك والله الله يا لهوي بص يا دكتور في امراض في اماكن معينة في الجسم معروف طبيا الاماكن دي امداد الدم بتاعها ضعيف زي الرزق اللي سامع معايا فلا بد الموضوع... يا خلاص انا المضاد اللي حاول استخدمه انا متاكد ان هيوصل في كميه قليلة لازم يكون فعال لكن الكميه القليله دي تكون فعالة وسط وسط فبنسميها مينيمال ان هيبيتور اقل تركيز من الدواء يدي ان هيبيشن اللي هعرفها من مين دي من المسارات دي حددتها فهمني ادي ده شريط ده ده شريط الانتيبيوتيك تمام ده شريط يا كذا حداد جنب بعض ده تركيز واحد جرام مثلا تركيز سنة من عشر جرام. ده تركيز بص جرام. ده تركيز مش عارف التن من عشر جرام. ده تركيز واحد من عشر جرام. قادر واحد من عشر جرام بتاع ده دي. وقادر مش عارف دا ده دا ده. مين في الناس فمين الافضل? آه, اه والله انا مش شايفة. الزون بي صح كم. يما انت ابو مين? اللي انا اخترته صح كده? يما انت في التن والعالق كمان انت معاهم التالت لا هذا لا, لا. بالظبط اه انا مش شايفه من عند صح كده وصلت مصر. يبقى ايه هو ساعتها يقول لك بيرفكت عشر على عشر والحقيقة على 10 بفضل الله سبحانه وتعالى أنا. انت وصلابك عند الله, الله. فهمتني الله. لا انا انا انا اللي يعني مزارة. لا هو كده وصلت مزارة. من كذا ردت صابه ايه الله عندنا ايه كده هو ده كنت